بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر و ن ع ب د بالله من شرورهم في س ن ا وسنه ي أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومضلل فلا هادي له و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا ع ب د ا ل ر س و ل ه ن ب د أ باذن الله تعالى ب د ر ا س ة ر س ا ل ة م خ ت ص ر ة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سماها الدروس ا ل م ه م ة ل ع ا م ة ا ل أ م ة الدروس ا ل م ه م ة ل ع ا م ة ا ل أ م ة لماذا اخترنا د ر ا س ة هذا المثل ن ص ي ح ة العلماء لو قال لك قائل نعم هذه دروس م ه م ة لكن لمن ل ع ا م ة ا ل أ م ة و أ ن ا لست من عوم ا ل أ م ة أ ن ا طالب علم ما تعرف فهذه الدروس لعامه الامه ع ذ ه الدروس من شروط ا ل ص ل ا ة و أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة واجبات ا ل ص ل ا ة سنن الصلاه, الصلاة, الصلاة, الصلاة, الصلاة شروط الوضوء وفروض ط الوضوء الوضوء نواقض الوضوء شروط ل اجاب إلا الله أ فهذا معناها انه اعلى من عام ا ل أ م ه و إ ن لم يجد نقول والله ع ا م ة ا ل أ م ه احسن منك ل أ ن ه م لا يتكبروا على العلم والعلماء ما طالب يصح صح أنك تتكبر فما بالك بمن هو دون طلاب العلم طلب العلم يتواضع ومن تواضع ا لله رفع ن ش ا ل الله سبحانه وتعالى يرفعني و إ ي ا ك م الدروس ا ل م ه م ة ل ع ا م ة ا ل أ م ة و هي والله على ما سماه المؤلف ا رحمه الله م ه م ة على ماذا تحتوي على دروس ط ر ي ق ة السلف في حفظ ا ل ق ر آ ن والتوحيد ومن رد التوحيد و ا ل ص ل ا ة و ا ل ط ه ا ر ة الوضوء الاقتصاد التيمم تجهيز الميت تكفينا و ا ل ص ل ا ة عليه الاداب والاخلاق الاسلاميه ة شاملة و ذ ه والله الرسالة من انفع الرسال والله علم من وتصلح أ ن ه ا تدرس في كل د و ر ة في أ ي م ن ط ق ة نعم ل أ ن فيها التوحيد وفيها ا ل ق ر آ ن وفيها ا ل ص ل ا ة وفيها ا ل ط ه ا ر ة وفيها ا ل أ د ا ب و ا ل أ خ ل ا ق تجهز الميت وتكفينا ل ل ص الصلاه ة ي طريقة ه نبدأ بالدرس الأول السلف القرآن السلف هل في حفظ ا ح ض و ل ل عليه م تركوا حفظ القرآن لا حفظ حفظ ا ل ق ر آ ن بلا تدبر ولا عمل لا فالذي يدعي أ ن ه على ط ر ي ق ة السلف لا بد أ ن يحفظ في كل يوم عشر آ ي ا ت اقل ما يقول ثم ينظر في تفسير هذه الايات آ ي ت ف تفسير مختصر و ض ح سهل مثل ف س سعدي ويستعين ي الشيخ ر الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله ويستعين بالله على العمل إذن المتبع حقا على عبد بن بن إذن للسلف لا بد أ ن يحفظ ا ل ق ر آ ن على هذه ا ل ط ر ي ق ة يحفظ في كل يوم وفي كل يوم ينظر في تفسير هذه ا ل آ ي ا ت واستعن ي بالله العمل. وبإذن الله لو شار على هذه العمل ر أشهر يتم حفظ القرآن وكون ل السلف ى طريقة ينكر يستطيع أن عليه ا ع على ق الطريقة طريقة ا ا السلف ل ليست ت أن هذه أ ق ل ما يحفظ في ا ل ق ر آ ن ا ل ف ا ت ح ة وقصار السور ي ع ن ي من الضحى إ ل ى الناس هذه السور تتكرر معنا دائما فتقرأ في تفسير تفسير التفسير مؤلف التفسير الآيات تعالى مختصر حتى نعمل بالقرآن وهذا نريد القسم الرحمن ناصر رحمه نريد ذكر لأن الشيخ سعيد الذي الثاني هذه الله هذا هذا وهذا واضح وإمام نعمل من بن بن عبد وضع ما يتعلق بالتوحيد وهذا ولله الحمد ذكرنا يعني شيء منه في ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة وفي القواعد ا ل أ ر ب ع يبقى معنا هنا فقط شروط لا إله إ ل اله ا ل م ف ت الا ح ا الله ل أ ن هناك من يقول لا إ ل ه إ ل ا الله ولا تنفع والله ما تنفع لانه لم يات ب ش ر ط لا إ ل ه إ ل ا الله فمن يذكر لي شروط فما هي نعم آخر ا لا ش ر ط ل ل أ و اله ع ل م ل ه ن الا ا ع ل م ضد ل ل ج ه أو د ر الله ك ا ش ي ع ى ما و عليه لا دراكة نجازمة لا أ ر ا د هنا بالعلم أ ي العلم بمعنى لا إ ل ه إ ل ا الله لا معبود بحق إ ل ا الله و أ ن محمدا ع ب د ا ل ر س و ل وقاعته فيما ا م ر استغفر ما اخبر ا ج ت ه ا معه ن ه ى ا ل ز ج ر ولا ع ب د الله ب ى ما شرع صحيح اذن الذي يقول لا إ ل ه إ ل ا الله ولا ي ع ر ف معناها لا تنفع هذا ا ل أ و ل الشرط ا ل أ و ل العلم بمعنى لا إ ل ه إ ل ا الله خرج بهذا ما لو كان جاهلا بمعنى لا إ ل ه إ ل ا الله فلا تنفع وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم ه الله فقبح الله من أ ب و جهل أ ع ل م منه ب أ ص ل ا ل إ س ل ا م أ ب و جهل كافر اعرف معنى لا اله الا ل ل ه و أ ن ت تدع ا ل إ س ل ا م ولا تعرف معنى لا اله الا ل ل ه ثاني اليقين و ضد هذا الشك إ ذ ن لا يمكن أ ن يشك واحد ب ا ل م ئ ة في أ ن الله سبحانه و تعالى هو المنفرد ب ا ل ر ب و ب ي ة و بالالوهيه ب ا ل أ س م ا ء و الصفات و أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عبد لا يعبد رسول ل ل ه و كذب عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثالث القبول فلا بد أ ن يقبل كل ما جاء عن الله و لا يرد حرف واحد صحيح و ضد هذا الرد الانقياد ا ل ع م ل و ضد هذا الترك الصدق يكون صادق في ق و ل لا إ ل ه الا الله خرج بهذا المنافق ن ا ل الله العافيه و السلام عندما يقول لا إ ل ه الا ا ل ل هو كاذب يصدق مع الله سبحانه و تعالى في أ ق و ا ل ه و أ ع م ا ل ه و ف ي اعتقاده ثم يصدق مع عباد الله نعم ا ل إ خ ل ا ص و ضد هذا الشرك و بالمثال يتضح إ ن شاء الله تعالى لو راى إ ن س ا ن في ا ل ص د ق ة ما حكم هذا الفعل من يعرف شيخ خالد ج ز ا الله خيرا ل آ ن ف ي طريقه إ ل ى المسجد وجد فقير وهذا بجانبه ف أ ر ا د ان هذا ه يمدحه ف أ خ ر ج من جيبه م ا ئ ة ريال و أ ع ط ا ه هذا الفقير ما حكم هذا الفعل أ و ق ف فتح الله عليك مع العلم هذا شرك أ ص غ ر طيب الرياء شرك أ ص غ ر سماه النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو راى في لا اله إ ل ا الله شرك صار أ م لا سؤال لك ل أ ن الرياء هنا في ا ل ص د ق ة شرك صار والرياء في لا اله الا الله كذلك شرك صار صح نعم ص ح د يخالف يا اخوانا لو راى في ا ل ص د ق ة أ ن تصدق حتى يقال عنه أ ن ه متصدق راى في لا اله الا الله وراء في ا ل ص د ق ة هذا رياء وهذا رياء والرياء سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا صار نعم إ ذ ا ماذا يكون يا اخر الرياء حكم الرياء شركا صار او أ ك ب ر الحمد لله إ ذ ا لو ر أ ى في لا اله الا الله كما لو ر أ ى في الصدقه لا إ ذ ا ر أ ى في لا اله الا الله هذا ما دخل في الدين أ ص ل ا صحيح إ ذ ا ما يمكن الرياء في لا اله الا الله هذا لم يدخل في الدين أ ص ل ا لو ر أ ى في ا ل ص د ق ة هذا هو الشرك أ ص ل ا اجلس فتح عليه إ ذ ن لا بد من ا ل إ خ ل ا ص في لا اله الا الله خرج بهذا الشرك نعم ا ل م ح ب ة ي ح ب ن يحب الله ولا يحب أ ح د مع الله ولا إ وقع في ا ل م ح ب ة ا ل ش ر ك ي ة بل هي الشرك ا ل أ ك ب ر تالله إ ن كنا لفي ضلال مبين إ ذ نسويكم برب العالمين قال ابن القيم ر ح م الله في ا ل م ح ب ة إ ذ ن يحب الله و يحب كل من أ م ر الله بمحبته من عمل و عامل و ازمن و امكن و ت أ ت ي معنا ب إ ذ ن الله تعالى طيب الكفر بمعبد من دون الله ل أ ن نتقدم معنا ا ل ش ه ا د ة لا بد لها من ركنين نفي و إ ث ب ا ت كفر و إ ي م ا ن ت خ ل ي ة قبل التحليه انني براء مما تعبدون إ ل ا الذي ف ط ر ن هذه شروط لا اله الا ل ل ه ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ب ا ل إ س ل ا م وشرح أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن وذكر شيء من أ ن و ا ع الشرك و هذا تقدم معنا لله الحمد ثم بعد هذا أ و ر د المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ب ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة اخواننا لا بد لها من شروط و أ ر ك ا ن واجبات ولا ا س ن ن و ل بد أ ن لا ت أ ت ي بمبطل من طاعه ا ل ص ل ا ة حتى ل تكون ا ل ص ل ا ة باطله فما هي شروط ا ل ص ل ا ة نعم و ا ل ب ق ي ة أ خ و ا ن ي ما يعرف شروط الصلاه ة الصلاة هذا الله اختبار ثاني ا طيب بسم شروط علم ل ل الشرط الاول أ و ل ن الله ي ق الاسلام ش ر ط ل ل ل أ و ا إ أ ص ل ا ما يوصل إ ل ا المسلم صح طيب لماذا يذكر العلماء رحمه الله تعالى في أ ي ع ب ا د ة من العبادات أ و ل شرط ا ل إ س ل ا م لماذا مع أ ن ه ما يصل يا اخي الكافر نخاطبه ماذا أ و ل ما يخاطب به الكافر الصلاه و الصيام و الحج و ا ل ز ك ا ة يخاطب بماذا ب ا ل إ س ل ا م أ س ل م نخاطب بماذا ب ا ل ص ل ا ة طيب لماذا يذكر علماء رحمهم الله في شروط ا ل ص ل ا ة و ف ي شروط ا ل ط ه ا ر ة و ف ي شروط كافر أ ي عباد ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه قد يصلي من يذبح لغير الله م ح ب ة وتعظيمه من يسب الرب صح و كن بهذا ص ل ا ة باطله هنا اذا لا بد يحقق ه ذ ا الشرطه و ه الاسلام اهم شيء التوحيد أ و ل ما يؤمر به الكافر الختان نعم إ ذ ن أ و ل ما يؤمر به ا ل إ س ل ا م جاء رجل نصراني إ ل ى الضحاك بن م ز ا ح م رحمه الله الضحاك مزاحم إمام بن فجاء الى هذا النصارى وقال يا إ م ا م انه أ ح ب ا ل إ س ل ا م و أ ح ب الخمر يعني ما الذي يمنعه من دخول ا ل إ س ل ا م حب الخمر فقال له الضحاك رحمه الله قال أ س ل م واشرب الخمر ما الاشكال ف أ س ل م قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وان محمدا عبده و ر س و ل قال له الضحاك أ ن ت ا ل آ ن مسلم إ ن شربت الخمر جلدناك و إ ن رجعت عن الدين قتلناك هذا الفقه في الدين قبل هذا هو غير مخاطب بالخمر في التحريم م ر ا ه ا ل آ ن سافره قالت ما أ ر ي د الحجاب نقول له من أ م ر ك بالحجاب أ ن ت ا ل آ ن أ ر ي د منك الدخول في ا ل إ س ل ا م إ ذ ا دخلت تخاطبها بعض الناس ا ل آ ن يمنعوا من الدخول في ا ل إ س ل ا م من الكفار ا ل خ ت ا م نقول له من قال لك أ ن ك تختتن انت الان نحن ما نخاطب الختان نحن اريد منك فقط دخل في ا ل إ س ل ا م دخل نخاطب الختان قرر العلماء ان ه يضر الختان هذا سقط عنه ر ف ه و م طيب إ ذ ن الشرط ا ل أ و ل وهذا أ ه م ما يقول لا ليس عندنا أ ي ع ب ا د ة من العبادات إ ل ا و ف ي ه ذ ا الشرط ا ل إ س ل ا م واجعل معك هذا الشرط في كل عباده ة تسأل ع ا تقول شروط أ ي ع ب ا د ة ما ع ب ا د ة ا ل إ س ل ا م والعقل و ا ل ت م ي ز والنيه هذه الشروط ا ل أ ر ب ع في كل ا ل ع ب ا د ة إ ل ا أ ن بعض هذه الشروط يتغير في الحج و ا ل ز ك ا ة وهذا ي أ ت ي ب إ ذ ن الله تعالى طيب اذا الشرط و ا ل أ و ل ا ل إ س ل ا م الثاني الان تستطيع القيام الثاني الان ذكرت شيخ العقل فلو صلى المجنون فصلاته ب ا ط ل ة طيب صلى السكران أ خ و ا ن ي ما أ اتكلم إ ل ا الاخ يا رجل السكران هذا ليس بمجنون أ ع ر ف هل هو مجنون لا سكران المجنون أ ح س ن من السكران صحيح ل أ ن ه ج ن ة بغير اختياري هل يوجد عاقل على وجه ا ل أ ر ض يشرب ما يوجد. عرض الخمر أخوان ا لا أكرمكم الله أبو الشرب منه ي و ا ل ع ج ل التمييز اخوان التمييز هل هو البلوغ لا التمييز هو التفريق بين الاشياء فما حكم ص ل ا ة الصغير اذا كان يميز اي يفرق بين الاشياء تقول له تعال ي أ ت ي اجلس يجلس هذا ماء وهذا نار يعرف فصلاته صحيح واذا كان لا يميز فصلاته باطل او في الغالب ان ابن سبع سنين يميز مفهوم اذن هل التمييز هو البلوغ لا ت م ي ي ز هو التفريق بين ا ل أ ش ي ا ء هل تصح ص ل ا ة الصغير نعم إ ذ ا كان يميز هل للتمييز يعني س ن محددا نقول لا لكن في الغالب النبى ن سبع سنين ي م ي ز نعم الرابع ا ل إ س ل ا م والعقل و التمييز ا ل ن ي ة وهي ان يقول اللهم اني نويت أ ن أ ص ل ي في هذا اليوم ا ل ج م ع ة الموافق ل ل ث ا س ع عشر من شهر شوال الف اربعمائه وخمسه وثلاثين مصليا في مسجد علي بن علي في م د ي ن ة الدوحه في د و ل ة الكويت مصليا ص ل ا ة المغرب ا ل س ا ع ة ا ل س ا د س ة وخمسه وثلاثين د ق ي ق ة بتوقيت م ك ة ا ل م ك ر م ة وبجانب عن اليمين الشيخ خالد وبجانب عن يسار فلان وفلان <تصفيق> الله أ ع ل م ممكن يكون ركع هذا ا ل إ م ا م و س ج د ا ل ن ي ة محل ه القلب ا والتلفظ بها بدعه في كل العبادات ما هو الدليل على أ ن ا ل ص ل ا ة لا يوجد فيها تلفظ ب ا ل ن ي ة دليل خاص في ا ل ص ل ا ة من يعرف نعم لا أ ن ا أ ق ص د عندنا دليل خاص في ا ل ص ل ا ة انه لا تلفظ ب ا ل ن ي ة في ا ل ص ل ا ة دليل خاص في ا ل ص ل ا ة وهو لا المسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قمت الى ا ل ص ل ا ة ف أ س ب ق الوضوء فكبر ولم يقل له قل اللهم اني اصلي في هذه اليوم طيب ا ل إ س ل ا م والعقل والتمييز و ا ل ن ي ة بعد هذا المشهور ما ي أ ت ي ن ي بشرط ا ل ه اخوان أ ا شروط ا ل ص ل ا ة نعم ما ذكروا ل ب ل و غ ذكر التمييز رفع الحدث الحدث ا ل أ ك ب ر و الحدث ا ل أ ص غ ر فلو صلى من عليه حدث أ ك ب ر ف ص ل ا ت ه ب ا ط ل ة صلى من عليه حدث أ ص غ ر ف ص ل ا ت ه ب ا ط ل ة كذلك نعم بعد ه رفع الحدث و إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة يزيل ا ل ن ج ا س ة عن ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء عن البدن و ا ل ب ق ع ة والثوب عن البدن والمكان الذي يصلي فيه والثوب فلو صلى عليه ن ج ا س ة و يقدر على إ ز ا ل ة هذه ا ل ن ج ا س ة عالم بوجوده ا ف ي ا ل ص ل ا ة باطله بعد ه دخول الوقت فلو صلى قبل الوقت او تعمد اخراج ا ل ص ل ا ة عن وقتها نقول لهذا لا تصلي الا اذا كان له ر خ ص ة في ان يجمع جمع تقديم او جمع ت أ خ ي ر طيب انتظر الان ع د من جديد ا ل إ س ل ا م والعقل والتمييز و ا ل ن ي ة دخول الوقت واستقبال ا ل ق ب ل ة لا بد من استقبال ا ل ق ب ل ة في ا ل ف ر ي ض ة وفي ا ل ن ا ف ل ة وفي الحظر وفي السفر إ ل ا أ ن ا ل ن ا ف ل ة في السفر يصح أ ن يصلي ا ل ن ا ف ل ة في السفر حيث توجهت به الدابه والراحله والقطار و ا ل س ي ا ر ة مفهوم نعم نعم بقي؟ ستر ا ل ع و ر ة اجلس طيب ستر ا ل ع و ر ة أ و أ خ ذ ا ل ز ي ن ة في ا ل ص ل ا ة ل أ ن الله سبحانه وتعالى قال يا بني آ د م خذوا زينتكم عند كل مسجد ستر ا ل ع و ر ة أ و أ خ ذ ا ل ز ي ن ة في ا ل ص ل ا ة على ثلاثه اقسام ع و ر ة م غ ل ظ ة و ع و ر ة م خ ف ف ة و ع و ر ة م ت و س ط ة ا ل ع و ر ة ا ل م غ ل ظ ة ع و ر ة ا ل م ر أ ة ا ل ح ر ة ا ل ب ا ل غ مرأة ح ر ة ب ا ل غ ة هذه تستر جميع البدن إ ل ا وجهها وعند ا ل أ ج ا ن ب تغطي حتى الوجه ع و ر ة ا ل م ر أ ة خرج بهذا الرجل ا ل ح ر ة خرج بهذا ا ل أ م ه ا ل ب ا ل غ ة خرج بهذا ا ل ص غ ي ر ة التي لم تبلغ تغطي كل البدن إ ل ا وجهها عند ا ل أ ج ا ن ب تغطي حتى الوجه نحن أ خ و ا ن ن ا لا نتكلم عن النظر إ ل ى ا ل أ م ه صح نحن نتكلم عن صحة ا ل ص ل ا ة النظر إ ل ى الامه ماذا يعني تستر أ و كذا هذا أ م ر آ خ ر نحن نتكلم ا ل آ ن عن ص ح ة ا ل ص ل ا ة مفهوم ل أ ن بعضهم ش ك ر عليه ق ل طيب الامه لو صلت من السره الى ا ل ر ك ب ة ف ا ل ص ل ا ة ص ح ي ح ة لكن النظر إ ل ي ه ا ما لنا علاقه ة م ف و م اتصلت المراه على د ا ي على رجل في د و ل ة من الدول يفتي وقالت له أ ك و ن أ ح ي ا ن ا بلباس البحر و أ د خ ل إ ل ى ا ل خ ي م ة فما يراني أ ح د و أ ص ل ي بهذا اللباس فماذا علي قال أ ر ى ه الله أ ع ل م أ ن عليك ل ع ن ة الله و ا ل م ل ا ئ ك ة والناس أ ج م ع ما ي م هذا باب وهذا باب نحن نريد نتكلم ا ل آ ن عن ص ح ة ا ل ص ل ا ة فالعورات ث ل ا ث ة ع و ر ة م غ ل ظ ة و م خ ف ف ة و م ت و س ط ة ا ل ع و ر ة ا ل م غ ل ظ ة ع و ر ة المراه الحره ا ل ب ا ل غ ة تستر جميع البدن إ ل ا وجهه عند ا ل أ ج ا ن ب تغطي حتى الوجه ا ل ع و ر ة ا ل م خ ف ف ة الذكر ابن سبع سنين إ ل ى عشر سنين يستر ا ل ق ب ل والدبر ا ل ع و ر ة ا ل م ت و س ط ة ما عدا ا ل م غ ل ظ ة و ا ل م خ ف ف ة ع و ر ة م ت و س ط ة من السره الى ا ل ر ك ب ة مع استحباب ستر العاتقين و أ خ ذ كامل ا ل ز ي ن ة في الصلاه عيدا م ر ة ث ا ن ي ة العورات ث ل ا ث ة م غ ل ظ ة م ر أ ة ح ر ة ب ا ل غ ة و ع و ر ة م خ ف ف ة الذكر ابن سبع سنين عشر سنين وغير ا ل م غ ل ظ ة المخففه ع و ر ة م ت و س ط ة يستر من السر الى ا ل ر ك ب ة مع استحباب ستر العاتقين و أ خ ذ كامل ا ل ز ي ن ة في ا ل ص ل ا ة هذه العورات في ا ل ص ل ا ة م ف و م طيب بعد هذا ه ذ الشروط أ ت ى بالشروط ا ل آ ن يريد يصلي أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة اخوان أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة سبحان الله ك ل يصلي الحمد لله نعم يا شيخ طيب وبعد الله ي تعالى اجلس قبل ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م ا ن ه ي ذكرنا في الشروط ش و ف أ خ و ا ال... ن ا اي نعم استقبال ا ل ق ب ل ة في شروط ا ل ص ل ا ة القيام مع ا ل ق د ر ة أ ح ي ا ن ا ت س أ ل بعض الطلاب ما هي أ ر ك اركان ن الصلاة يقول أ ا ل ص ل ا ة ا ل ت ش ه د ا ل أ خ ي ر والسجود على أ ل ع ض ا ء السبعه واحفظوا تعني ل أ ن ه في الغالب هذا ما يعد ا ل أ ر ك ا ن ل أ ن العلم إ ذ ا دخل هنا مرتب ب إ ذ ن الله متى شئت يخرج مرتب لكن يدخل مشوش ما يخرج إ ل ا ن شاء الله فلا بد ن ر ت ب العلم كما رتب العلماء ت س أ ل بعض الناس عن الوارثين من الذكور يقول الشقيق وبعده لعل ممكن روحك تطلع ذكر لك الثاني وبعده وبعده روحك الجد لعل تطلع لك ابن وهما عم ممكن ذكر ط ا ل ب ع يقول لك ا س و ك ذ ا ت س ب ن والاب والجد و ا ل ا خ ش و ا ل ا ل ا ب ن و ا ل ا ل ا ب و ا ل ا خ ب و ا ل ا خ ا و ا ل ا خ ل ا والاخلاب والاخلاب والاخلاب و ا ن أ خ ل ا ب والاخلاب و ع م ا خ ل ا ب والاخلاب والاخلاب و ا ل ا خ ل أ ب والزوج والمعدل ا ل ن س ا ء ي ق والبنت ل وهكذا ي س ر د لك صوت ل أ ن ه دخل العلم م ر ت ب بإذن الله متى شئت يخرجون م قد يعني مثل ا ل أ خ مثلا ن س ي ر ك و لا إ ش ك ا ل المهم أن و ر ت ب على م ا ر ت ب العلماء مفهوم أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة يقول القيام مع ا ل ق د ر ة تكبيره ا ل إ ح ر ا م ق ر ا ء ة الفاتحه هكذا يسرد سرد هذا العلم مفهوم نعم ترتب العلم ب إ ذ ن الله تسرد سرد ولا إ ش ك ا ل الركن ا ل أ و ل القيام مع ا ل ق د ر ة القيام مع ا ل ق د ر ة في ا ل ف ر ي ض ة هذا ركن أ م ا ا ل ن ا ف ل ة يصح أ ن يصلي جالسا لكن ي أ خ ذ نصف أ ج ر القائم وهذا إ ش ك ا ل عندنا في من نصلي على الكراسي اليوم يمشي ما شاء الله لن ياتي للمسجد يضع الكرسي ويصلي جالسا نقول لا تقوم في ا ل ف ر ي ض ة أ م ا النافله لا إ ش ك ا ل قال ما استطيع ب ا ل ك ل ي ة ك أ ن يكون يعني مثلا الصلاه والسلام مشروع فهذا سقط عنه القيم ا أ و يستطيع على القيام كحسن كيف لكن مع ذهاب الخشوع يعني ياتي أ ل م شديد نقول هذا عاجز يقدر على بعض القيام دون البعض ا ل آ خ ر فهذا لا بد أ ن يقوم نقول تقوم و متى جاء ا ل أ ل م تجلس إ ذ ن القيام مع ا ل ق د ر ة كيف نعرف ا ل ق د ر ة ب أ ن ل ا يقدر على القيام ب ا ل ك ل ي ة أ و يقدر لكن مع ذهاب الخشوع هذا جالسا صلي ثم ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م في ا ل ف ر ي ض ة أ و في ا ل ن ا ف ل ة من يعرف في الفريضه وفي ا ل ن ا ف ل ثم ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة لا بد من ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ك ا م ل ة م ر ت ب ة ل آ ي ا ت ه ا وكلماتها وحروفها وحركاتها ولا يترك منها شيء ولا بطله الصلاه في ا ل ف ر ي ض ة وفي النافله وفي الحظر وفي السفر وفي كل ر ك ع ة وفي ا ل س ر ي ة وفي ا ل ج ه ر ي ة وهذا أ ح و ط إ ذ ا لا بد من ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ولا تسقط ا ل ف ا ت ح ة بحال من ا ل أ ح و ا ل إ ل ا إ ذ ا أ د ر ك ا ل إ م ا م راكعا يكبر ويركع و تحسب له هذه ر ك ع ة و سقطت عنه ا ل ف ا ت ح ة ب ق و ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مفهوم طيب لو قال لك قائل ق ر أ ت ا ل ف ا ت ح ة ركن في ا ل ف ر ي ض ة أ م ا في ا ل ن ا ب ل ة لا ليست في ر ك ن صحيح هذا الكلام ام لا من, من يعرف نعم يا اخي, يا أخي. هذا ا ل آ ن ترك صلاه النافله على شيء ليس على شيء صحيح فقال أ ن ا أ ص ل ي النافله ولا أ ق ر أ في ا ل ف ا ت ح ة لان لو أ ت ر ك النافله ب ا ل ك ل ي ة ليس علي شيء يا أ خ ي لو ترك النافله بالكليه على شيء قال أ ن ا أ ص ل ي بدون ق ر ا ء ة الفاتحه يا أ خ ي ن ا ف ل ة نافله, نافلة. نقول وقال أ ن ا محسن نقول من قال أ ن ك محسن أ ن ت مسيء ف أ م ا أ ن تصلي نعم ا ل ص ل ا ة تامه بشروطها و أ ر ك ا ن ه ا واجباتها أ و لا تصلي اي ا ل ن ا ف ل ة أ م ا ا ل ف ر ي ض ة ما يمكن أ ن تترك الفريضه ن ا صحيح جاءت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد هذا من ا ل أ ر ك ا ن الركوع ورفع ا ل منه السجاعه السبع ة و ا ل ط م ا ن ي ن ة في جميع ا ل أ ر ك ا ن كيف نعرف ا ل ط م ا ن ي ن ة بان ي أ ت ي يقول العلماء رحمه الله في الغالب أ ن ت ت ح ق ق ا ل ط م ا ن ي ن ة ب أ ن يقول الذكر الوارد في هذا الركون فلو قال في ا ر ك و ع ي سبحان ربي العظيم في الغالب حصل الطمانينه, في سبحان ربي في الغالب حصل الطمأنينة والترتيب بين ا ل أ ر ك ا ن نرتب ما ن ص ح انه مثلا يسجد ثم بعد هذا أ ر ك ع مثلا طيب السجود على ا ل ر ا ل سبعه ا ل س ج د ا ل أ و ل ى أ و ا ل ث ا ن ي ة يعني ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة الله يفتح ع ل ك وبعده خلاص ذكرنا الاعتدال من السجود و ا ل ج ل س ة بين السجدتين والتشهد الاخير خرج بهذا التشهد ا ل أ و ل إ ذ ا كانت ا ل ص ل ا ة لها أ ك ث ر من تشهد أ م ا ص ل ا ة الفجر تشهد في ص ل ا ة الفجر أ خ ي ر أ و أ و ل أ و ركن أ و س ن ة أ و واجب أ و مال ركن تمام والجلوس له ل أ ن ه قد يتشهد وهو قائم أ و راكع و سالي و يارجل ص ل ا ة النبي محمد صلى الله عليه و سلم ص ل ا ة ا ب ر ا ه ي م ي ة ركب و هذا فيه ان س ال... م ي م ه ؤ ل ا ء ب ا ل و ه ا ب ي ة يحبون النبي صلى الله عليه و سلم ل أ ن ه م ذكروا أ ن ا ل ص ل ا ة ا ب ر ا ه ي م ي ة ركب و هذا فيه إ ش ا ر ة إ ل ى م ح ب ة النبي صلى الله عليه و سلم ثم ت ت س ل ي م هذه طيب ه ا ل أ ر ك ا ن واجبات ا ل ص ل ا ة نعم نعم الله يا أ خ و ا ن ن ا هذا العلم يقول الواجبات ث م ا ن ي ة ثم يسردها لك سرد فضبط العلوم يكون بهذا حتى لو نسي شيء ي ب د أ ويحاول يتذكر لا اشكال ن س ي واجب ل و ا ج ب ا ت لا اشكال فالعلم يضبط بهذه الطرق نعم جميع التكبيرات عدد تكبيره الاحرام لان تكبيره الاحرام ركب تكبيره الركوع تكبيره السجود نعم قول م ر ة و ا ح د ة في الركوع سبحان ربي العظيم وهذه م س أ ل ة يعني م ه م ة ا خ و ا ن ا بعض الناس ما يقول سبحان ر ب العظيم في ركوعه يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي مثلا إ ذ ا ترك قول سبحان ر ب العظيم فهو قد ترك واجبا واجبات الصلاه لا بد أ ن يقول م ر ة و ا ح د ة في ركوع سبحان ر ب العظيم ثم يزيد بما ورد سبحان قدس رب سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي مثلا صح ا ل ث ا ن ي ة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده إ ذ ا لا بد أ ن يقول و ج و ب ا م ر ة و ا ح د ة سبحان ربي العظيم في ركوعه سبحان ربي العالم م ر ة و ا ح د ة في سجوده رب اغفر لي م ر ة و ا ح د ة بين السجدتين ثم يزيد بما ورد و ق ا ل سمع الله لمن ح م د ل ل إ م ا م المفرد ربنا ولك الحمد للجميع والتشهد ا ل أ و ل والجلوس له هذه هي ا ل و ا ج ب ة ثمانية طيب الله يفتح ل ك مبطلات ا ل ص ل ا ة الذي لا يعرف المبطلات قد ي أ ت ي بمبطل وتكون ا ل ص ل ا ة باطله وهو لا يدري مبطلات ا ل ص ل ا ة قبل ان ن ب د أ نذكر الحركات في ا ل ص ل ا ة حركات في ا ل ص ل ا ة خ م س ة ح ر ك ة م ح ر م ة و ح ر ك ة م ك ر و ه ة و ح ر ك ة م ب ا ح ة و ح ر ك ة م س ت ح ب ة و ح ر ك ة واجبه ة ذ ه الحركات في الصلاة في ح ر ك ة م ح ر م ة و ح ر ك ة م ك ر و ه ة و ح ر ك ة م ب ا ح ة و ح ر ك ة م س ت ح ب ة و ح ر ك ة و ا ج ب ة ا ل ح ر ك ة ا ل م ح ر م ة ا ل أ ك ل ا ل ش ر الضحك ا ل ا ت ف ا ت الكثير عن ا ل ق ب ل ة ا ل ح ر ك ة ا ل ك ث ي ر ة المتواليه عرفا لغير ح ا ج ة ح ر ك ة ك ث ي ر ة متواليه م ت ت ا ب ع ة عرفا تنظر إ ل ي ه عندما تنظر إ ل ي ه حسن تظن انه غير مصلي يعني مثلا يخرج الجهاز من جيبه ثم ينظر في ا ل أ ر ق ا م و ي ق ر أ الرسائل مثلا تنظر اليه تظنه غير مصلي ح ر ك ة ك ث ي ر ة م ت و ا ل ي عرفا لغير ح ا ج ة هذه ح ر ك ة م ح ر م ة طيب ا ل ح ر ك ة ا ل م ك ر و ه ة هي ح ر ك ة لغير ح ا ج ة لكنها غير متواليه الالتفات اليسير في ا ل ص ل ا ة ا ل ح ر ك ة ا ل م ب ا ح ة التي تكون ل ح ا ج ة دق الجوال ف أ د خ ل يده في جيبه ب أ د ن ى ح ر ك ة وضع على الصامت يصح, يصح؟ سقط من جيبه شك بمليون وخاف عليه من الضياع وكذا فماذا يصنع ب أ د ن ى ح ر ك ة أ خ ذ ه أ ض ع ه في ج ي ب ي صحيح طيب ا ل ح ر ك ة ا ل م س ت ح ب ة هي ا ل ح ر ك ة التي يتوقف عليها كمال ا ل ص ل ا ة كسد الفرج مثلا ا ل ح ر ك ة الواجبه ا ل ح ر ك ة التي يتوقف عليها ص ح ة ا ل ص ل ا ة ف إ ن لم يتحرك كانت ا ل ص ل ا ة ب ا ط ل ة صلى ثم في ا ل ص ل ا ة وجد أ ث ر ن ج ا س ة على غترته ماذا يصنع ح ر ك ة واجب الان لا بد أ ن ينزع افوق طيب هذه الحركات في ا ل ص ل ا ة م ب ط ل ا ت ا ل ص ل ا ة خ و ا ن ا م ب ط ل ا ت ا ل ص ل ا ة بسم الله ا ل أ و ل الكلام العمد مع العلم و الذكر تكلم عامدا عالما تحريم الكلام في ا ل ص ل ا ة ذاكرا لا ناسيا فصلاته باطله يعني أ ن ت و أ ن ت تصلي ا ل آ ن مره هذا تقول كيف حالك محمد ف ا ل ص ل ا ة باطله خرج بهذا ما لو نسي أ و كان جاهل كما في حديث مع ابن الحكم السلمي رضي الله عنه نعم أ و تكلم ل م ص ل ح ة ا ل ص ل ا ة فتحها للامام ف ا ل ص ل ا ة صحيحه تكلم ذو اليدين رضي الله عنه طيب إ ذ ن الكلام العمد مع العلم والذكر هذا ا ل أ و ل الثاني ا ل ح ر ك ة ا ل ك ث ي ر ة ا ل م ت و ا ل ي ة عرفا لغير حاجه ح ر ك ة ك ث ي ر ة م ت و ا ل ي ة عرفا لغير حاجه الضحك و ا ل أ ك ل والشرب والالتفات الكثير عن ا ل ق ب ل ة وانتقاض ا ل ط ه ا ر ة وانكشاف العوره الله يفتح عليه هذا ما يتع... بقي معنا سنن ا ل ص ل ا ة غير ما ذ ك ر م ا هذا السنن الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها ش ي ء ا ل م ؤ ل ف رحمه الله طيب شروط الوضوء شروط الوضوء ان لله وان اليه راجعه بسم الله قلنا شروط أ ر ب ع ة في كل ع ب ا د ة شروط الوضوء فروض الوضوء يا رجل شروط الوضوء و هذه فروض الوضوء اي نعم ا ل إ س ل ا م والعاقل والتمييز و ا ل ن ي ة هذه في كل عباده الا قلنا بعد ه ا بعض هذه الشروط تتغير في الحج و ا ل ز ك ا ة ط ي ل س نعم <تصفيق> هذا في ا ل ص ل ا ة نحن س أ ل عن الوضوء تعد كامله يا أ خ ي آ ي ة الوضوء في فروض الوضوء أ ن ا أ س أ ل عن شروط الوضوء بسم الله س ل ا م والعقل والتمييز و ا ل ن ي ة ثم يا اخواننا شروط الوضوء ظ ه و ر ي ة الماء واباحته فلو وجد ما نجي ا س ل ا م يتوضا به لا يسرق ما حتى يتوضا لا طيب ا ل م و ا ل م و ا ل ا ت لا الموالاه في الفروض م ت ا ب ع ة ا ل ن ي ة جيد هذا إ ذ ن من ا ل أ و ل ا ل إ س ل ا م والعقل والتمييز و ا ل ن ي ة و ا س ت س ح ا ب ا ل ن ي ة ان لن تتم ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن ه لا لو نوى قطع ا ل ن ي ة في وسط الوضوء فالوضوء باطل وانقطاع موجب الوضوء انقطاع موجب الوضوء لا يصح انه يتوضا وهو ي أ ك ل لحم جزور او كان يخرج منه ريح وهو يتوضا م ا يصح نقول انتظر حتى ينتهي هذا الريح الخارج ثم بعد هذا لو كان لهذا الموجب للوضوء استنجاء و استجمار لا بد من الاستنجاء او الاستجمار صح ثم بعد هذا يتوضا صح اذا انقطاع موجب الوضوء الاستنجاء او ا ل ا س ت ج م ا ر قبله هذا اذا كان للخارج لكن اكل لحم الجزور هذا ليس له استنجاء او ا س ت ج م ا ر الريح النوم كذلك نعم ط ف ر ي ة الماء واباحته دخول الوقت فيما حدث د ا ئ م هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله ازاله ما يمنع وصول, إلى البشر ما يمنع وصول الماء الى البشره ازالة يمنع الى د مثلا شيء من طلاء الجدران شيء أ و من العجين أ و يعني النساء يضعنا اشياء على ا ل أ ظ ا ف ر تسمى بايش مناكير يعني لا لا هذه مناكير يعني جمع منكر منكرات ك ث ي ر ة <تصفيق> تسمى عندنا مناكير ما ادري ا ي س م ى عندكم فهل يصح أ ن تتوضا و ع ل ي ه هذه المنكرات لا لا بد من إ ز ا ل ة المنكرات حتى يكون الوضوء تمام اذن هذه شروط الوضوء اخوانا مفهوم من يعيد لي الشروط بسم الله ا ل إ س ل ا م والعقل والتمييز و ا ل ن ي ة واستصحاب النيه لتتم ا ل ط ه ا ر ة إ ز ا ل ة ما منع ه ص و ل الماء الى البشره ط ه و ر ي ة الماء واباحته انقطاع موجب الوضوء الاستنجاء والاستجمار قبله بشرط ان يكون لهذا استنجاء ا س ت ج م ا ر دخول الوقت فيما حدثه د ا ئ م هذا يذكر الشيخ بن باز رحمه الله طيب فتح الله عليك فروض الوضوء ا ل آ ن هذا هو بسم الله الفروض أ ر ب ع ة ذكرت في ا ل آ ي ة وتضيف إ ل ي ه ا الترتيب والموالاه هذه س ت ة ا ل أ و ل غسل الوجه مع المضمض والاستنشاق الثاني غسل اليدين مع المرفقين الثالث مسح ا ل ر أ س مع ا ل أ ذ ن ي ن الرابع غسل الرجلين مع الكعبين والترتيب أ ن يرتب على ما رتب الله و ا ل م و ا ل ا ة بان لا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف يعني مثال وهو يتوظف ي ت م ض ف استنشر ا س ت ن ث ق دق الجوال و أ خ ذ يتكلم في الجوال خمس دقائق ثم ا ل آ ن يبني على ما سبق لا يعيد من جديد خ ا ص ة ايام الصيف ولو اشتغل بشرط من شروط الوضوء انقطع الماء ولديه ا ن ا اخر في ماء واخذ هذا الماء او ازال شيء من الطلاء او العجين على يده ف ا ل ص ل ا ة صحيحه الله تعالى الخارج من السبيلين م ط ل ق ة أ ي خارج من السبيلين ناقض الوضوء الله يفتح عليك بول اجلس بول وغائط وريح ومني و م ذ ي وودي وحيض ونفاس ودود وحصى ودم أ ي خارج من السبيلين ناقض الوضوء مفهو هذا الأول اذكر ل ث ا ن ي الشيخ رحمه الله الخارج الفاحش من الجسم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إ ذ ا كان هذا الخارج من جنس البول و الغائط فهو ن ا ق ض ا ل و ض و ء و إ ل ا فغير ن ا ق ض يعني يخرج من لديه جرح يخرج منه قيح و ص د ي د هذا اشكال فيه طيب أ ك ل لحم الجزور النوم الصحيح أ ن النوم ليس ن ا ق ض ا ل و ض و ء لكن هو مظنه ا لخروج ا ر ي ح ا ل أ خ حسن ا ل آ ن هنا يعني غاب عن الوعي نعم فهل وضوءه صحيح أ م لا نقول تشعر قال والله ما أ ش ع ر بشيء إ ذ ن وضوءه انتقض و إ ذ ا كان قال أ ش ع ر و أ س م ع كل شيء لكن يعني شيء من النعاس وكذا فهذا وضوءه صحيح إ ذ ن الناقض عندنا هنا زوال العقل بنوم اغماء سكر جنون مخدر زال العقل هل النوم ناقض الوضوء لا مظنه لناقض الوضوء فاذا كان يشعر بنفسه متكئ او جالس او كذا يشعر بنفسه فوضوء صاعد لا يشعر بنفسه فوضوء باطل زوال العقل بنوم أو اغماء أو سكر او جنون او مخدر مس الذكر شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله يقول يستحب له الوضوء مفهوم لكن إ ن خرج من الذكر شيء أ ص ب ح الناقض هو ا ل أ و ل خارج من السبيل مطلقا بعد هذا من النواقض ا ل ش بقي أ خ ل ي ح م د ج ز و ل ما ذكرنا ماذا ترى ا ل ر د ة محبطه لكل ا ل أ ع م ا ل هذه س ت ة من يعيد عليه ما ا ل ف ا ئ د ة من عد نواقض الوضوء حتى لو ي أ ت ي ا س ا ئ ل ي ق و ل ت حمل الميت مس ا ل م ر أ ة تقبيل المراه هذا غ ي ناقض لانه م ا ذ ك ر في النواقض والحمد لله مفروض من يعيد عليه النواقض بسم الله الخارج من السبيلين مطلقا الخارج الفاحش قلنا الصحيح إ ذ ا كان من جنس البول الغائط فهو ناقل و إ ل ا فغير ناقل زوال العقل بنوم أ و اغماء او س ك ر أ و جنون والنوم م ظ ن ة لخروج ا ل ر ي ك ل لحم ا ل ج ز و ر ا ل ر د ة محبطه ك ل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ح عافيه ا ل س ل ا م ة مس الذكر وقلنا الصحيح الممس الذكر غير ناقض لكن يستحب له الوضوء كما ذكر شيخ ا ل إ س ل ا م التيميه رحمه الله تعالى الا اذا خرج من ذكر شيء طيب الله يفتح عليك طيب الله أ ر ض ى عنكم من هنا الى بعد العشاء ن س أ ل ك م عن هذه شروط الوضوء شروط ا ل ص ل ا ة أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة ا ل ص ل ا ة ت ر ج ع و ه ا ل آ ن م و ج و د عندهم الدروس ا ل م ه م ة هنا ها الحمد لله إ ل ى بعد العشاء ان شاء الله تعالى والله أعلم. الله اعلم